بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله وشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اولا نبدا يمكن وقع خطا لفظي في في نطق كلمه يا يا بخلقهم يعني هي بسكون العين وفتح الياء اصلها من الاعياء وليست ياع هي ولم يع يا ولم يع بسكنه في مرض السبحان في اسم الصمد قال المصنف رحمه الله قال كريم بن عباس يعني الذي يصمد اليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم هذا المعنى الأول من معنى اسمه الصمد سبحانه وتعالى الذي يصمد يلجأ يسأله الخلائق صمد إلى كذا قصد وتوجه فالذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم يعني يلجأون إليه ويسألون يتضرعون له في قضاء هذه الحوائج وقال علي بن أبي طلحان بن عباس والسيد الذي قد كمل في سوءدله والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والعليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي الا له ليس له كف كفوا وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار السيد الذي قد كمل في سؤدده يعني سيادته وعظمته وذكر جملة من صفات الكمال على هذا التفسير أن الصمد من الأسماء الجامعة لمعاني الكمال كلها الذي قد كمل في كل معاني العظمة والجلال والكمال كاسم الجليل الذي جل وقال الذي لفظ صفات الجلال وهي وهو الغنى التام والقدره التامه والعلم التام والحياه الكامله فلا يدل على معنى واحد فقط وانما يدل على جمله من المعاني كما قلنا ذلك في اسم القدوس في معنى التنزه والنفي نفي النقص عن صفات الرب عز وجل القدوس الذي تقدس عن كل نقص السلام الذي سلم من كل عيب ونقص وليس من يعني تنزيه خاص بصفه معينه ولكنه تنزيه عام فهذا في باب الاثبات الصمد والجليل الذي له كل صفات الكمال كمل في السياده والشرف والعظمه والحلم والعلم والحكم الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد هو الله سبحانه وتعالى هذا المعنى الثاني المعنى الثالث عن أبي وائل الصمد الذي قد انتهى سؤدده هو نفس المعنى الذي قبله ورواه ابن سعود رجل الله عنه وعن زيد بن أسلم الصمد الثيد وقال الحسن وقتاده هو الباقي بعد خلقه ينبغي أن يكون هذا هو المعنى الثالث الباقي بعد خلقه كانه اخذها من الايه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد فهو لا يلد عز وجل لانه الباقي وانما الولاده لحفظ الجنس والله عز وجل لم يكن له كفوا احد وهو عز جل لم يلد ولم يولد فهو الباقي بعد خلقه وقال الحسن ايضا الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له وهو نفس المعنى وقال اكرم الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم اقصد لم يخرج منه شيء يعني لم ينقسم لم يتضاعد لم يتجزأ لم يخرج منه شيء وليس معنى ذلك انه مثلا لم يتكلم بل قد ثبت الحديث حسن انكم لن تقربونا لن تتقربوا الى الله بافضل مما خرج منه يعني القران لكن المقصود ان هذا ليس تجزؤا لم يخرج منه شيء والذي لا جوف له كذلك لم يطعم لم يأكل سبحانه وتعالى كما قال وهو يطعم ولا يطعم وفي القراءة الأخرى وهو يطعم ولا يطعم وكلاهما صحيحا فهو لا يأكل عز وجل قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال ابن مسعود وابن عباس وسعيد من سيب ومجاهد رب الله ابن بريدة وإكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح وعطية العلو في وضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له اعوض ان هذا قول يعني كثير جدا من السلف واكثر السلف ان الصمد الذي لا جوف له لا ياكل ولا يشرب قال الشعبي هو الذي لا ياكل الطعام ولا يشرب الشراب لكمال غناه عز وجل وهذا المعنى الرابع معنى الاول معنى الذي يلجا ويصمد اليه الخلائق في حوائجهم المعنى الثاني الذي له كل معاني العظمى له السياده الكامله والشرف التام والعظمه والحلم والعلم التام والمعنى الثالث الباقي بعد خلقه والرابع الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم ولا جوف له ولا ياكل ولا يشرب وهي معاني متلازمه قال عبد الله بن بريده ايضا الصمد نور يتلألأ هذا القول الخامس قال ابن كثير رحمه الله تعالى رؤى ذلك كله روى ذلك كله وحكاه ابن ابي حاتم والبيهقي والطبراني وكذا ابو جعفر المجذيب ساق اكثر ذلك باسانيده وروى الطبراني في كتاب السنه قال بعد كتاب السنه بعد اراده كثيرا من هذه الاقوال في تفسير الصمد قال وكل هذه صحيحه وهي صفات ربنا عز وجل هو الذي يصمد اليه يصمد اليه في الحوائج وهو الذي انتهى سؤدده وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد فناءه وقال الباقي نحو ذلك هذا كلام حسن يجمع هذه الاقوال لانه لا تعارض بينها وكلها صفات لله سبحانه وتعالى ثابته من الاحاديث الاخرى روى الترمذي عن ابي عن ابي بن كعب ان المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان سب لنا ربك يعني ما نسبه ابن من انسب لنا ربك فانزل الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد والصمد الذي لم يلد ولم يولد لانه ليس شيء يولد الا سيموت وليس شيء يموت الا سيرث وان الله تعالى لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا احد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء رواه هم ابي العاليه مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم فكر ذكر الهتهم فقالوا انصر لنا ربك قال فاته جبريل عليه السلام بهذه الصوره قل هو الله احد فذكر نحوه لم يذكر فيه غير ابن كعب وهذا اصح من حديث ابي سعيد والصحيح هو هذا صح من حديث ابي سعد لو اذا كريم التلميذ انه قال حدثنا احمد النميه قال اخبرنا ابو سعد وهو الصنعاني انا ابو جعفر الرازي ابو جعفر الرازي سيد حفظ وفي ابو سعد ايضا ضيف الحديث ضعيف, ضعيف بطريقه يعني ولكن هذا اسباب النزول والتفسير يعني بتسامح في ما كان هذا شأنه اعني ان ضعفه من قبل سوء الحفظ وليس من قبل الكذب او نحو هذا قال قلت هذه السوره العظيمه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم انها تعادل ثلث القران هذا متفق عليه مشتملة على توحيد الالهيه والربوبيه والاسماء والصفات جامعه بين الاثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الاشباه والانفال الوحدانيه قل هو الله احد تتضمن كل انواع التوحيد الله الصمد اثبات كل صفات الكمال التي يعني تدل عليها اسماء الحسنى سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد تنزيه له خاص بعد يعني اثبات الكمال العام فهو تنزيه خاص لولود من قال ان الله يلد ويولد تعالى الله عن قول ريم وقولا كبيرا فنزه نفسه سبحانه وتعالى عن الولاده ان يكون مولودا او ان يكون والدا ولم يكن له كوف وان أحد هذا تنزيه له عن المشابهة والممثلة والمكافأة وان أنداد عن الأشباه والأمثال وذلك أيضا تنزيه خاص لولود من يشبه الله بخلقه تعالى الله عن ذلك علوم كبير هذه السوء متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحلة من المشبهه والمعطله واهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبه والولد وغيرهم تعالى الله عما يقولونه قولا كبيرا الله اعلم الدهريه الذين ينكرون وجود الله ويقولون ما يهلكنا الا الدهر يعني الزمن الذي يمر علينا هو الذي يميتنا ويهلكنا وليس ثم الا الدهر فالرد عليهم انسبات ذات الرب عز وجل وانه سبحانه وتعالى المتفرد لانه لم يلد ولم يولد عز وجل فهو الاول والاخر اما الذين تقولون ان الدهر وهو الزمن المجرد عن عقل وادراك ونحو ذلك فهم يصفون هذا الدهر يعني بصفات ليست له ولا يمكنه ان يكون هذا الامر المعنوي وهو امر الزمان مرور الزمان ده امر معنوي مش امر يمسك او يحس او انه شخص بالفعل فمثل هذا لا يمكن ان يعطى صفات الجمال فهذا تناقض بين ان يقول الطبيعه الصماء مثلا التي احكمت واتقنت وعلمت وقدرت وصنعت وصنعت وصنعت, وصنعت ويعطيها كل صفات الجمال ثم توصفوها بانها طبيعه صماء وأنها طبيعة لا تعي ولا تدرك فكذا تنقض دين هؤلاء الطبائعية والدهرية الملحدون النافؤن لولود الله عز وجل ويقولون أن الكون هكذا خلق صدفة وهذا كله من أبطل الباطل لدى بداهة العقول من الضروريات لدى العقلاء أن كل فعل لا بد له من فاعل وأن المفعول إذا كان عاجزا فقيرا يقر على نفسه بالفقر والعجز والحاجه فانا بد ان يكون له مولد تخلقه غني حميد فاما ان يقول ان هذا المخلوق العاجز الضعيف الذي لا يعلم ولا يفهم له كل صفات الكمال في نفس الوقت او ان يقول ان هذا غير مخلوق مع ظهور العجز التام يعني اكمل الكائنات عقلا وادراكا وتصريفا لما حوله الإنسان وهو يقر على نفسه بأنه مولود أي كان عدما ويقر على نفسه بأنه يموت أنه يريد أن يلد لكي يستمر نوعه من بعده فهو يقر على نفسه أنه لم يولد نفسه وهو كذلك في الحقيقة لا يولد أولاده بل هو ينتظر حصولهم في بطن امرأته أو زودته أو غير ذلك رغبات الاناث ينتظر ذلك ولا يملكه وانما ذئلت فيه الرغبات ويريد نفسه قد رغب يريد نفسه وقد جاع وقد عطش قد قد اراد شهوه الجنسيه يريد نفسه قد نما قد توقف نموه قد كبر قد صغر يعني بذلك ان ورى مراحل سنيه معينه يجد نفسه كذلك ولا يستطيع ان يمتنع من شيء من ذلك فلا يريد فين من يستطيع أن يمتنع مثلا من الشيد أو من المرض أو من العجز مهما بلغ من الملك والسلطان والطويان والعدوان فإنه لا يملك أن يمتنع من ذلك فهذا إجماع من كل العقلاء على فقر الإنسان وهو أكمل الكائنات فالحجر الذي تجلس مثلا عليه أو تسير عليه أو نحو ذلك أو هذه الرمال أو هذه المنطقة الثماء والشمس والقمر هذا السحاب هذه أعجز لأنك يعني تتصرف أنت فيما أعطاك الله من التصرف فيها فكيف تصفها هذه الكائنات الطبيعة تقول وبعدين تقول أنها صماء عمياء لا تعي ولا تدرك تصفها بعد ذلك بكل صفات الكمال قادرة عليمة تناقض لا يمكن أن يقبله عقل صحيح فالسورة في إثبات مفارقة الرب عز وجل لا لمن يلد ويولد فهو يلد لأنه يموت ويولد لأنه لم يكن قبل ذلك فرد على هؤلاء وأما الوسانية فالرد عليهم من إثبات الأحذية ومن إثبات أنه لم يكن له كفوا أحد وهذه الأوسان المصنوعة بأي من الناس كيف يمكن أن تكون أنباذا لله عز وجل الأحد الذي هو أحد في ربوبيته لم يلبه الكون ولا يملك الدر والنفع احد سواه واحد في الهيته لا يستحق ويعبد سواه واحد في اسماءه وصفاته عز وجل كما انه احد في ذاته سبحانه وتعالى فكيف يكون له شريك وهذه الاوثان انتم صنعتموها ثم شبهتموها بالله الذي لم يكن له كفوا وان احد يقول الملحد من المشبهه والمعطله مشبه رد علي لم يكن له كفوا وان احد المعقله من اثبات الصمد لانه في اثبات صفات الكمال الذين ينفون صفات الرب عز وجل يرد عليهم قوله الله الصمد فاين انتسبوا الى الدين ردت هذه الصوره عليهم لانه الصمد العليم الذي قد كمل في علم الحليم الذي قد كمل في حلم العظيم الذي قد كمل في عظمته السيد الذي قد كمل في سؤدده وهكذا لو كل صفات الكمال هذا اثبات والتعطيل ينافيه اهل الحلول الاتحاد لم يكن له كفوا ان احد الحلوليه يقولون هو في كل هذه الكائنات والاتحاديه يقولون هو هو هذه الكائنات الحلوليه يقول هو في هذه الكائنات والاتحاديه يقول انه هو عين هذه الكائنات فكيف يمكن ان يكون لم يكن له كفوا احد وكيف يكون واحدا احدا هو متعدد الكثرة يعني ظاهره لكل عاقل هذه المذاهب والله مخالفه للضروريات لضروره العقل مخالفه للحق كما ان يعني كما يقول 1+1 يساوي 5 او يساوي 6 هذا اوضح ظهورا والله وترد على الصوره ترد على نفسه له مصحبه والولد من اليهود والنصارى وترد على غيرهم ذكر هذه الصوره العظيمه اساس التوحيد وهي من أعظم ما يحفظ الله به عبده من الشرور إذا قالها في الصباح والمساء وحين نام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي بها نفسه صلى الله عليه وسلم وكان يكررها في صلاة سنة الفجر وسنة المغرب كل يوم مع قولي أيها الكافرون وكان يقرأ بها مع صورة الكافرون في ركعة هذه الطواف وكان اقراؤ بها في الويتز ايضا وكان يقول ان من قرأها 10 مرات بنى له بيت في الجنه او قصر في الجنه قال البر وصفا وفعلا فهو بر في ذاته سبحانه وتعالى وصفته البر وهو افعاله عز وجل مع عباد البر فهو يبر بهم وهو كثير الخير سبحانه وتعالى قال ابن عباس اللطيف البر اللطيف بمعنى الذي يوصل الخير الى عباده بطرق خفيه لطف بهم اوسر اليهم خيرا من حيث لا يشعرون وقال الضحاك الصادق في موعد كانه اخذ بر بيمينه يعني ايه صدق فيه ان يبر او يحنث فالذي بر بمعنى صدق فالله عز وجل صادق في موعد والمعنى يا صحيحان سبحوا عز وجل تبارك تبارك الذي بيده الملك تبارك يعني كثر خيره فهو البر عز وجل وصفا كثير الخير عز وجل وافعاله بعباده برز ورحمه وخير سبحانه وتعالى هذا في الجمله في افعاله كلها خير عز وجل وبالنسبه الى عباده هناك من فعل الله بهم شر نعني ان الله قدر عليهم الشر ولكن هذا في الجمله وفي عاقبه الامر خير لما ترتب عليه من ما لا يحصيه العباد من الحكم والمصالح والخيرات التي لم تكن تقع الا كذلك وليس في هذا حجه ولا شبهه للمعتزله القائلون بوجوب النص والاصلح على الله عز وجل هي مساله متعلقه بقضيه القضاء والقدر والحكمه والتعليل وافعال الرب سبحانه وتعالى ومعناه عندهم وجوب اللزوم على الله يعني ان الله يجب عليه عقلا ان يفعل ما هو خير بالعباد كل واحد في ذاته وان ظهور الذين فعلوا الشر بانفسهم و الله يفعل الاصلح وهو الذين فعلوا الفساد تقولون هذا واجب على الله لا يمكن ان يفعل بعبد سوءا وشررا له وانما العبد الذي يفعل الشر بنفسه او يوجده ويحدثه في نفسه وهذا الكلام كلام باطل واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له قال تعالى: "ومن يريد الله فتنتهم فلم تملك لهم الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي لهم في الاخره عذاب عظيم" هذا صريح في ان الله اراد بهم سوء اراد فتنتهم سبحانه اراده كونيا ولا يوجب العباد بعقولهم على الله عز وجل شيئا وانما هو عادل كتب على نفسه الرحمه وحرم على نفسه الظلم وكان حقا عليه نصر المؤمنين هو الذي احق ذلك على نفسه واما انه لطف بعباده المؤمنين لطفا لا تدركه اقوالهم فهذا لا شك فيه واصلح شأنهم سبحانه وتعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات سيهديهم والذين قضوا في سبيل الله فلا يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم فهو عز الذي اصلح شأنهم أصلح بالهم ولن يفعل ذلك بكل خلقه سبحانه وتعالى ليس لانه ظلم هؤلاء الذين لم يصلح شأنهم ووكلهم الى انفسهم وانما فعل ذلك سبحانه وتعالى مع كونه لا يحب الفساد ولا يأمر به شرا فعله لما ترتب على هذا الشر والسوء من المصالح والحكم المحموده التي لم تكن لتقع بدون تقدير هذا السوء والشر فلولا ورود ابنئس واهل الكفر والفسق والفجور لما ولد الجهاد في سبيل الله وبذل النفوس والصبر والاحتمال والتضحيه والتوكل على الله عز وجل في نصره الدين واللجوء الى الله سبحانه وتعالى والتضرع اليه والاستغاثه به وهذه كلها مصالح عظيمه لا يمكن ان تقع الا بوجود ما قدره الله عز وجل من الشرور وهذه المساله لطف الاصلح مساله هي سبب رجوع ابي الحسن الاشعريه عن منهج المعتزله واستدل على ردها بدليل عقلي وذلك انه افترض لشيخه المعتزلي ثلاثه اخوه مات احدهم صغيرا و مات الاخر مسلما ومات الثالث كافرا فقال له شيخه ان المسلم يكون في الجنه والكافر يكون في النار والسلف اللي هو الصغير اما يعني يقولون بانه يعني اذنى في الجنه او يقولون ليس له ايه ليس له لا جنه ولا نار فقال هو هذا الصغير يقول لربه يوم القيامه يا ربي لما لم تتركني اكبر حتى ومن واعمل الصالحات انا لمنى اخي الذي مات مؤمنا قال فيقول له الرب يعني هو بيختلق يخترع الحوار ده ويتصوروه المعتزلي قال له يقول له الله انا فعلت بك الاصلح لاني اعلم انك لو كبرت لا صرت كافرا فقبضتك صغيرا لكي لا تكبر فتهلك في الكفر قال فهذا السالك في قعر جهنم ينادي يا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا اكفر حتى لا اكبر واهلك في الكفر اهلك في الكفر فوهت المعتزلي يعني وهذا الذي كان سبب رجوعهم وذلك انه يقر بان الله سبحانه وتعالى قادر على الذوات وينكر ان الله قادر على الافعال ويثبت علم الله وينكر قدرته وارادته وهذا كله متناقض لا بد من رده فالله عز وجل بر بعباده سبحانه وتعالى فعل هو هو نفسه سبحانه وتعالى كثير الخير وخيره زائد عظيم خيره كثير سبحانه وتعالى وفعل بعباده المؤمنين كل خير وما قدره من الشر جعل من ورائه خيرا لا يعلمه ولا يحسيه السباة سبحانه وتعالى وأطلع من شاء من عباده على شيء من ذلك فالله قدر ورود الشر لخير فتقدير الله للشر ليس بشره خلق الله للشر ليس بشر فالله لم يخلق شرا محضا لم يخلق شرا من كل جهه شر من وجه يكون خيرا من وجه اخر وهو عز وجل ليس في افعاله ولا صفاته ولا في اسماءه شر قط ليس فيها ادنى شر افعاله كلها حكمه ومصلحه وعدل كما ذكرنا خلق الشر ليس بشر تقدير الشر ليس بشر لانه يترتب عليه خير خلقه الله واوجدها على صفه يترتب عليها الخير وهذا يستحق عليه الحمد ولذا له الحمد على كل حال وله الحمد في الاولى والاخره كما ذكرنا من قبل قوي الحسن ان اهل النار يدخلون النار وان حمد الله الذي قلوبهم لا يستطيعون وير ذلك فرقه رحم الله الله على عالم انما من الصادق في مواعد ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين قال المهيمن قال ابن عباس ومزاهد وقتادة والسدي ومقاتل هو الشهيد على عباده باعمالهم يقال هيمن يهيمن وهو مهيمن اذا كان رطيبا على الشيء كما قال تعالى والله على كل شيء شهيد وقال ثم الله شهيد على ما يفعلون وقال افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هذا المعنى الاشرف ما ذكر كلمه المهيمن استعملت عندنا في اللغه الدارجه العربيه الدارجه بمعنى السيطره ولا يوجد هذا المعنى في اللغه ولا في تفسير السلف به اسم المهيمن المعنى الثاني قال الحسن الامين وقال الخليل هو الرقيب والحافظ وهذا المعنى الاول قال مزيد المصدق المصدق نفسه وعذر الله المصدق رسله هو دي اخذها من قوله عز وجل والذي انزل عليك الكتاب من قال عذر الله وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين لديهن الكتاب ومهيمنا عليه فكانه جعل مهيمن كاف بتفسير على مصدقه فالله صدق نفسه صدق انبياءه ورسله لكن الظاهر والله اعلم المعنى الاول وهو الرقيب الحافظ الشهيد وقال سيدنا مسيب الضحاك القاضي الذي يقضي بين الناس وقال ابن كيسان اسم من اسماء الله تعالى في الكتب الله اعلم تاويله عامه كلام السلف على المعنى الاول والله اعلم هذا اقرب الى الاستعمال الوارد في القران فالقران مهين على الكتب السابقه يعني شهيد عليها يشهد لما فيها من الحق ويشهد لما زيد فيها مما ليس منها ويشهد لما نقص وحذفه اهل الكتاب منها وحرفوه وبدلوه يشهد على ذلك فهو مهين على الكتب شهيد رقيب عليها ما وافقه هو الحق وما خالفه هو الباطل فهذا يضلون على معنى المهيمن لغه فالقران مهيمن على الكتب بهذا المعنى الله مهيمن على عباده بمعنى شهيد رقيب عليهم ليس بغائب سبحانه وتعالى قال قال علي فكل معاني العلو ثابته له علو وقهر هو اصل الكلام قال كذا له علو وقهر والعلو الشاني جل عن الادى ضاء عن الابضاج والاعوان كذا له العلو والفوقيه على عباده لكيفيه لم مثلث معاني المعاني الرو معنى العلو القهر والغلبه فلا منازع له ولا مغالب بل كل شيء تحت سلطان قهره قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار لو اراد الله ان يتخذ ولدا نصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار فاكرين كنا قلنا ايه في الايه دي هو نفي الولد عن الله من صفات الذات ولا من صفات الافعال من صفات الذات امال ازاي احنا معلق على المشيئه لو أراد الله أن يتخذ ولدا اللي اصطفى مما يخلق ما شاء يعني ممكن بنقول ربما هذا إذا شاء الله اتقد ولدا كما يقول النصارى يسمي بعض خلقه ولدا وإن شو يتخذ ولدا من جنته يكون كفوا له مساوي له في الجوهر كما يقول نصارى عن المسيح لا ده هو الآية لو أراد الله أن يتخذ ولدا لما كان إلا ولدا إيه لا اصطفى مما يخلقه ما يشاء فلو أراد الله أن يسمي بعض الخلق ولدا لا اصطفى منهم من شاء أن يسميه وهو الذي ينزه عن ذلك سبحانه وتعالى أما أنه عز وجل ينقسم ويلد ولدا من جنسي فهذا مستحيل في ذاته وليس معلقا على المشيئة إنما الذي في المشيئة هو تسمية بعض الخلق ولدا منفي لانتفاء مشيئته لان هذه المسألة لا طريق به عز وجل فنزه نفسه عن ذلك <تصفيق> ها يقول <تصفيق> ان ممكن مستحيل نعم وهذا امر مستحيل فعلا ولكن بنقول لا يعني انما نفاه الله لانفاء نشائه لانه لم يشاء ذلك اما انه لم ينقسم عز وجل ولم يصبح ثلاثه كل منهم من جوهر الاخر مساوي له في الجوهر كما كنا صار هذا مستحيل لذاته نقول ان الله يس... يعني ليس انه لم يفعل ذلك لانه لم يشا بل هذا مستحيل لذات مناف لكمال ذات الرب ووحدانيته سبحانه وتعالى غير معلق على ما شئنا قلنا وحدانيه الله قادر ولا مرشيد يقول وقد جمع الله تعالى بين علو الذات والقهر في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده ايوه هو الذي قهر كل شيء وقضى لجلاله كل شيء وذل لعظمته وكبريائه كل شيء وعلا بذاته على عرشه فوق كل شيء وان كان انه فاء قاهر فوق استعملها اللغوي اكثر في علو القهر وهي تدل على اثبات لفظ الفوقيه ولكن قد يستعمل ذلك كما قال فرعون وانما فوقهم قاهرون انما يقصد المعنى الايه نوع القهر فقط فانا مستعمل لكن وفي حق الله عز وجل مستلزم للمعنى الاخر كما ذكرنا ان جميع الاسماء تستلزم الاسماء الاخرى فاسم القاهر يستلزم اسم الايه العلي لانه يدل ودلاله اللزوم كما ذكرنا ان في مساله ان اسماء الله تدل على ذات الرب مطابقه وتدل على الصفه تضمنا وتدل على سائر اسماء الصفات ايه التزام المعنى الثاني معنى العلو والعلو والساني تعالى عن جميع النقائص والعيوب وده اللي المقصود دايما فيقولوا سبحانه وتعالى تعالى المعنى المقصود اكتر يعني سبحانه وتعالى عما يشركون تعالى عما يشركون تعالى عما يصفون ده علو في المعنى علوه معنوي بمعنى علوه عن جميع النقائص والعيوب المنافعة لإلهياته ورضوياته وإثمائه الحسن وصفاته الأولى الشيخ رحمه الله ذكر جملة وذكر لها الأدلة بعدها يقول تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير إذا أول صفة صفة الأحادية الوحدانية إيه لينافك مال الأحادية أن يكون له شريك أو أن يكون له إيه ظهير يعني معين او يكون له ولي ولي بمعنى يتولى بعض اموره وليس بمعنى ولي بمعنى محب هنا الولي وما لهم من دون الله من ولي ولا نصير ولم يكن له ولي من الذل ولم يكن له ولي من الذل اولياء الله ليس من حاجته اليهم ليس من الذل يحتاجهم فيكون اولياء وانما هم اوليائه يحبهم ويحبونه وهو الذي يعني يؤيده منصرهم وهو غني عن خلق الدنيا سبحانه وتعالى وتعالى عز وجل في كماله الاحدي عن النصير لا يحتاج الى نصير عز وجل امم من ينصر ديننا ده هو الذي يوفقهم وينصرهم لينصروا ديننا فنصره نصرك للدين بين مصري من الله لك نصر قبل نصرك على نفسك وشيطانك حث استقاعه ان تلتزم بالدين وان تعمل به ومن اجله لتنصره ثم اذا نصرته كنت ايضا عاجزا عن ان تحقق النصر له وانما تسال الله ان ينصرك فنصرك للدين نصرك لله بين نصرين منه عز وجل لك نصر قبله لكي تنصر الدين ونصر بعده بعد ان تفعل لكي يجعل سعيك ونصرك هذا يصل الى ما تحب وترجو من اي كلمه الله سبحانه وتعالى والحقيقه ان الله الذي نصر فليس له سبحانه وتعالى نصير يحتاج اليه والا تنصروه فقد نصره الله فان لم تنصروا الدين نصره سبحانه وتعالى من انذه الظالم ذكر بقى هو بعدها لما في نهايه الجمله الرابعه كلها وبعدين نجيب نهايه النص يقول وتعالى المعنى الاول كان في الاحديه يقول وتعالى في عظمته وكبريائه وجبرياه كبريائه وجبروته عن الشفيع عنده بدون اذن والمجير تعالى عن المجير يقول تعالى العظمه والكبرياء والجبروت اللي هو الجبروت ده الجبر بمعنى انه يجعل في قلوب عباده ما شاء يخلق فيها ما شاء وليس انه يكره العباد ولكن هم لا يفيونه عزدا لعظيم جبروته وكبريائه سبحانه وتعالى فالمنافي لذلك ان يولد شفيع عنده بغير ابنه يريد ان ينتقم من احد فيضطر لولود الشفاعه الذين يرجو نفعهم ويخافوا ضررهم ان يقبل شفاعتهم رغم عنه كما يفعل الملوك مثلا مع الوزراء والكبار لاجل منزله هؤلاء وحاجته اليهم في توطيد ملكه فانه يقبل شفاعتهم ويشفعون من غير اذن وكذلك لانه لا يعلم ما في رؤيته فيبلغه بعضهم ذلك وكذلك الاجاره يجير على الله لا يجير احد على الله اجرت على فلان بمعنى مناعته فلان من ان يؤلي من اجرته قد الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في زياره الموت ابن علي قال اني قد اجرت محمدا فلا يقربه احد ذو عندما اعلم ذلك ولبس بنوه السلاح دخل النبي عليه الصلاه والسلام والمسيقون يريدون اذا ولكن لاجل ان ان الموت ابن علي قد أجارا احترموا جوارا رغم كراهيتهم له الله عز وجل يجير من شاء ولا يجير عليه احد سبحانه وتعالى وهو يجير ولا يجار عليه لكمال عظمته وكبريائه اذا اذا اراد بقوم سوء فلا مرد له لا يمكن ان يحميهم احد من الله عز وجل ينتقم الله منهم ولا يجيرهم احد قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا لا ملجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى فلا يلتجئ أحد لأحد ليجيره من الله مستحيل لا يجار على الله عز وجل وتعالى في صمديته الصمدية اللي هي كمال الصفات والبقاء وأن يكون مسؤولا مرجوا تصمد إليه الخلاق كما ذكرنا تعالى في صانع عن الصاحبه والولد والوالد والكفو والنظير ده المعنى ايه الثالث دلوقتي هو ذكر دلوقتي الاحديه والعظمه والكبرياء والجبروت والصمديه يقول وتعالى في كمال حياته وقيميته وقدرته عن الموت والسنه والنوم والتعب والاياء هو في الحقيقه دول اثنين او ثلاثه الحياه والقيوميه والقدره ايه اللي ينافي كمال الحياه الموت انه مسبوقه بموت وبعديها موت واثناءها في اخو الموت اللي هو ايه النوم فالله منزه في كمال الحياه عن الموت والسنه والنوم ومنزه في كمال القدره القيوميه والقدره عن التعب والعيا القيوم يقائم بامر السموات الارض هل يتعب ده المنافي لكمال القدره ان الانسان ممكن يكون عنده قدره بس بيتعب بعد شويه يصيبه تعب واعياء الله لم يمسه لاما يمسه لوث في خلق السماوات الارض وفي قيامه بامرهما وامرهما فيهما ولم يعي بخلقه سبحانه اذا هذا المعنى الرابع او هو في الحقيقه معنين يبقى خمسه طيب السادس تعالى في كمان علمه عن الغفله والنسيان وعن عذوبي نسقال ذره عن علمه في الارض او في السماء غياب يعني يبقى الغفله والنسيان دي من علامات نقص العلم او من يعني النقص في العلم ان العيوب المنافيه لكمال العلم ان يغفل الانسان ان الانسان عنده علم فعا بس بيغفل عنه احيانا وكذلك ينسى بعضه وكذلك يجهل احيانا لان قال ان هو يعجز عنه شيء عاجز عنه واضع عنه ما اعرفش الحاجه الفلانيه والله منزه في كمال علمه عن ذلك 7 الحكمه يقول وذاع في كمال حكمته وحمده ان الخلق عبثا وان ترك الخلق سدى بلا امر ولا ناه ولا بعث ولا جزاء ان هو حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا اترك خلقه سدى سبحانه وتعالى 8 العاد يقول وتعالى في كمال عدله عن ان يظلم احدا مثقال ذره او ان يهدمه شيئا من حسناته لان العادل ده ممكن يكون فيه بعض الظلم فالله منزه عن ان يظلم ذره سبحانه وتعالى في تعالى في كمال غناه عن ان يطعم او يرزق او ان يفتقر الى شيء الى غيره في شيء المعنى العشر الذي ذكر تعالى في صفات كماله ونعوث جلاله عن التعطيل والتنفيه اذكر بقى الادلة ورى بعضها على العشر معاني دوله معاني علوه الشأن هي هذه معاني العشرة واكثر منه طبعا بس هو ضم الاخرامية كل صفات الكمال ونعنى يعني المعنى العشرة ومش عشرة مختوضة عشرة لكنه ذكر هذه المعنى فمعنى علوه الشأن تعالى شأنه تعالى في كمال الوحدانية في الإلهية والربوية بقوله ذكر عن أن يكون معه شريك أو إله قال تعالى وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وقال تعالى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وقال تعالى قل ارائيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات قال سبحانه وتعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون يبقى تعالى في كمال الهيته ان ان يكون له شريك في هذه الالهيه ودي كلها ادله توحيد الالوهيه لو كان فيهما آلهه من الله لفسدته يعني ايه الايه دي في الصنماه دي كده انا عارف نحن نقول انه هو لم يقل عز وجل لو كان فيهما ارباب انما قال لو كان فيهما ايه الهه لان صلاح الكون في الحقيقه بتوجهه الى الله عز وجل لو ان السماوات والارض توجهت الى غير الله فسدتها ولكن لم يقع ذلك ولذا تجد حال السماوات والارض والكائنات لها منتظم وانما ظهر الفساد في البر والبحر بما كثر باذن الناس يعني توجه الكائنات الى الله وحده لا شريك له وانما صلاح العالم بالتوجه الى الله وليس باعتقاد فقط ان الله والرب ده من لوازم هذا المعنى بمعنى انه قال ما انه لا يستحق ان يعبد ففبالقطع واليقين ذلك مبني على حكم الله مبني على انه لم يخلق ولم يدبر الكون سواه قال اولئك الذين زعمتم من دونه من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهن من شرف وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادنه وجاب هنا ما جابش الجمله الثانيه على اساس ان هو افرض معنا العظمه وجعل هو تعالى في عظمته وكبريائه عن الشفيعين ذو بدون ابن فهو الايه دي للدلاله على انه احد في تعالى في احديته عن ان يكون معه شريك او ظهير قال ما ما لا, لا يكن مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير يعني معين ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له لكمال وحدانيته عز وجل وهذه الاله التي قالوا لها انها تقطع جذور الشرك من القلب لانه قد يظن البعض ان احدا يملك مع الله ولو ذره فنفى الله ان يكون معه من يملك ذره مما فوقها في السماوات والارض فقد يحتمل المشاركه في ذره مما فوقها فقال وما لهم فيهما من شرك يعني لا ملك مستقل ولا مشاركه يمكن ان تكون معاونه فقال وما له منهم من ظهير لم تبق الا الشفاعه قال ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ادنه وقال تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وقال في الجمله الاولى تعالى عن الشريك والظهير والولي وان ولي مش كده والولي هنا من الايه من الذل ليس انه ينفي واولياء الله عز وجل الذين يحبهم ويحبون وينصرهم وينصرون لكنهم ليسوا اولياء من الذل ليسوا اولياء من الحاجه الله لم يتخذ الاولياء لكوني احتاج اليهم لا تظن انك اذا كنت وليا لان الدين احتار عليك لان الله احتار عليك يا عبادي قال الله عز وجل يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغونا في حسبه فانفول قوي تعالى وقال تعالى قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لوكمال الصمديه تعالى عن الصاحبه والولد والوالد والكفوا والنظير ان لم يلد ولم يولد نفي للوالد والولد وبالتالي نفي للصاحبه ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبه ولم يكن له كفوا احد لم يكن له نظير نفي الكف والنظير وقال تعالى وانه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبه وولدا عن مؤمن الجن وانه تعالى جد ربنا عظمه ربنا تعالى جدك تعالى عظمتك الجد العظمى والغنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع, لا ينفع الغنى صاحبا عند الله فالله في عظمته وغناه تعالى في ذلك عن اتخاذ صاحبه والولد وقال تعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطر لعبادته هل تعلم له سميا نظيرا هو نفي نفس الايه تعالى في كمال الصمديه اننا الثاني لو ذكرونه اللي هو تعالى في كمال العظم على الشفيع بالغني عنده باذنه والمجيز فقال هنا وقال تعالى يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والشفاعة عنده لمن رضي الله أن يشفع فيه وقال تعالى ما من سفيع إلا من بعد إذنه وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه وقد ذكرنا معنى ذلك الله تعالى في كمال العظمة والكبرياء أن يجير عليه أحد الله يجير من شاء مما شاء ولا يجار عليه عز وجل إذا أراد أحدا بسوء أصابه ولا بد تعالى في كمال الحياة والقيومية عن الموت والسنة والنوم قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو في كمال حياته تعالى عن الموت وتعالى عن السنة وهو السن النوم الخفيث والنوم قال الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم لكمال الحياه والقيوميه لا تاخذه سنه ولا نوم كمال القدره منزه عن التعب والاعياء قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لهوب من لهوب يعني من تعب لكمال القدره و قال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في ل Oberث من خلق جديد أفعينا أفأعيان الخلق الأول أفثعب الله أعصابه الإعياء بالخلق الأول استفهم للإنكار لم يعي بخلقهم عز وجل لم يعي بخلقهم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد هم في شك غير من خلق جديد وقال تعالى او لم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعيا بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بل انه على كل شيء قدير حسبت تجد هنا ان كل نفي متضمن اثبات كمال ليس هناك نفي مجرد عن اثبات الكمال بل يثبت الوحدانيه وينفي الصحبه والولد والنظيره والكفء والسمي يثبت الحياه وينفي الموت والسمه والنوم مش يعني فقط ان النوم وان الموت مثلا ولا يثبت الحياه ليس هناك كمال في نفي مجرد عن اثبات بل لا بد من نفي متضمن للاثبات ولذلك اثبت القدره ونفى الاعياء والعدم كما قال عز وجل وما كان الله ليوهدزه من شيء في السماوات ولا في الارض وما كان الله ليعجز لان العاجز منافي لكمال القدره فتعالى في كمال قدرته عن العجز والتعب والاياء فالعجز اولى بالنفس فاذا نفي التعب والاياء فبالاولى ان ينفى العجز وقد نفى عز وجل ان يعجزه شيء وما انتم بمعجزين سابقين الله كمال العلم قال وَأَنَّ اللَّهَ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ذَلِكَ كَمَالُ الْعِلْمِ نَفَى الْغَفْلَةُ تَعَالَى فِي كَمَالِ عِلْمِهِ أَنْ غَفْلَةَ قَالَ تَعَالَى وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَتَعَالَى عَن إيه النسيان فَقَالَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ أَيْلَمَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى وكان ينبغي نقول بقى تعالى في كمال العلم عن الضلال وهو اعتقاد خلاف الصواب الله منزه في كمال العلم عن النسيان وعن الضلال ان اعتقد خلاف الصواب ان اعلم خلاف الصواب او خلاف الحق وتعالى عن الغفله قال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره لا يغيب عنه مثقال ذره هو الجهل تعال الله بكمال علمي عن عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذره عن علم لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر كمال الحكم وعدم العبث قال تعالى وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا الى منزه عز وجل تعالى في كمال حكمته عن الباطل اي يعني ايه فسرها السلف ده الباطل ده لا امر ولا نهي وانسك الخلقه سودا عبث ولذلك قال بنا امر ولا نهي ولا ضعف ولا جزاء في الجمله الاولانيه قال ذلك ظن الذين كفروا فمن ظن ان الكون خلق بلا غايه ولا هدف فهذا من الذين كفروا وقال تعالى وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون بل مرذفه عز وجل في, في, في كمال الحكمة عن العبث تعالى في كمال حكمته عن العبث وقال تعالى فاحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تعالى في كمال حكمته عن العبث ما معنى عبثا لا تؤمرون ولا تنهون وكذلك لا تبعثون ولا تحاسبون هذا تفسير السلف في معنى العبث وقال تعالى يحسب الانسان ان يترك سدى ايضا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يبعث كل هذا في كمال الحكمه والحمد تعالى في كمال حكمته والحمد عن ان يترك خلقا وزلا عن العدل كمال العدل تعالى في كمال عدله عن الظلم قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وقال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وقال تعالى وما ربك بظلام العبيد وقال وما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يقف ظلما ولا هضما هذا في كمال العدل تعالى سبحانه وتعالى في كمال الغنى عن أن يطعم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فأطير استمارة الأرض وهو يطعم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم فقال تعالى وما خلقنا الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون لكمال غنى عز وجل ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد يبقى تعالى في كمال غناه ان يفتقر الى غيره تعالى في كمال صفاته و نفي جداله عن التعطيل والتمثيل قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يبقى اذا معنى علو السنن يرجى الى معنى نفي النقائص مع اثبات صفات الايه الكمال في كل معنى من معاني الكمال انظر الى ما اتصف به المخلوقين من ذلك ما اتصف به المخلوقون من ذلك فستجد هذه الصفه ما ناسبت كمال في عقيم يعتريها النقص تجد ان الحياه يعتريها الموت قبلها وبعدها ويعتريها النوم ويعني المرض قد اثنائها تجد عقل كل عقل يعتريها انه يظن ولو احيانا متخيل الضرر انه لا لا يقدر على ذلك تجد علم الانسان لابد ان يعزب عنه شيء ولا بد ان يضل ولا بد ان ينسى يضل شيء يعني لا يعرفه على وجه وربما اغلط فيه ويا جهل اشياء معينه تجد كل معاني كمال المخلوقين فيها نقص الله عز وجل منزه في كل هذه المعاني عن كل معاني النقص وهو عز وجل مس على ذلك في كل هذه المعاني كما دلت هذه الايه الكريمه التي ساقها وسردها كلام جميل ومهم جدا معاني علو الشان معاني تعالى سبحانه وتعالى عن كل نقص في ماذا في كل صفات الكمال وكل صفه كمال تستحضر ايه اللي موجود في عتاريه من صفات النقص تحق للمخلوقين تنزه الرب عز وجل عنه كما دلت الادله على ذلك يقول والايات في هذا الباب كثيره جدا وهذا للمعنيين ان العلو لم يخالف فيهما احد ممن يدعي الاسلام وان تسو اليه وانما ضل من ضل منهم واخطا في التنزيه الذي هو مقصوده حيث لم يسلك الطريقه المواصله اليه اللي نظنوا يعني ما ضلوش في التنزيه انه ما ينزهه لا ننزهه تنزيه متضمن تعطيل هو احنا نقول تنزيههم بلا ايه تعطيل اثبات بلا تشبيه تنزيه بلا تعطيل مش عشان ننفي عن الله الموت لا نثبتوش الحياه ونقول لا ده لو اثبتنا الحياه يبقى هلوش به الاحياء يبقى هيبقى نقص يبقى يبقى تشبيه يبقى لا لا نكون هو حي كالجهميه ولا ولا حي ولا ميت يبقى يجمع بين النقيضين يوسف الصفات المستحيل او يوسف صفات العدم يقول ضل من ضل انه لم يسلك الطريق الموصل الى التنزيه ايه الطريق الموصل للتنزيه اثبات كمال الصفات ونفي النقص فيها مش النفي المجرد يقول احسن الظن بنفسه هذا المبتدع وعقله ومتبوعي واساءه بالكتاب والسنه وكثير منهم اغتر بقول كان مقصود قائله الزيغ والفساد والكفران لما رؤوس البدع والضلال رؤوس هؤلاء كالجهن بن طفان والجهد بن درهم الذين غرضوهم الضلال والفساد فحسب لإحسان ظن لإحسان الظن بهذا المقدم والرئيس عندهم أن مقصوده التحقيق والإيمان والعرفام واتبعوا السورة المضلة فتفرقت بهم عن سرعة الرحمن فمنهم من نزه الله تعالى عن فوقيته على عرشه قائلا من خلقه فواقع في اعظم من ذلك حيث اعتقد انه في كل مكان يعني اللي هم الحلوليه قالوا ان ربنا في كل مكان ولو قلتوا ربنا فوق عرش يقولك اعوذ بالله اللي يقول كده ده كافر وهو اللي كافر لما يقول ربنا في كل مكان قال يا رب الله بعد قام الحج ده يقول لم ينزهه حتى عن الافكار الخسيسه ومنهم من نزهه عن العلو والفوقية وجعله هو الوجود بأسره لما الاتحادية ومنهم من نزهه عن وجود ذاته واصفه بالعدم المحط نزهه عن وجود ذاته لما الفلاتفة ومنهم من نزهه عن أفعاله ومشيئته فرارا من وصفه بالظلم لما القدرية النفاة قالوا أن ربنا لو أنه أراد وجود الفسدة أراد وجود وأن خلقه يبقى ظالم تعال الله عن ذلك وهو يريد أن ينزيه وعن الظلم سفر من الرمضاء الى ما يعني ها جاء بفهم مشيئه الله بالكليه ولا يهذه والله ومنهم يقول ومنهم من نزهه عن افعاله ومشيئته فرارا من وصيب الظلم وقع في تعطيله عن قدرته ونسبه ونسبه الى العجز وغلب بعضهم في ذلك حتى انكرا علم المسابق لمغلاة القدريه ووصفه بضد ومنهم من غلا في مساله القدر واثباته وخاصم به الامر والنهي فرارا مما وقع فيه الاولون الاولون نفوا قدره الله فالتارين عايزين يثبتوا القدر فقالوا ده جعل العباده مكرهين جبرهم بما ما اكرههم ولم يجعل لهم اراده فنفوا الشرع لان لو الانسان ملوش اراده يبقى ايه معنى الاوامر والنواهي والتشجيعات اعمل وما تعملش اذا كان هو اللي عد ملوش دعوه فهؤلاء خاصموا بين الامر والنهي يعني ايه خاصموا بين الامر والنهي جعلوا اثبات القدر ينافي التشريع ينافي التشريع ولذلك هو يقولوا... صلى يقول لك يا رب ربنا يهديني ربنا ما هدانيش هو ده بيخاصم الامر والنهي من ايه من القدر زي قول قول مسكين لو شاء الله ما اشركنا عايزين يضلوا على الشرك ويقولوا ان ربنا اللي شاء ذلك في يقول وقع هذا الذي خاصر به الامر والنهي وغلف فيبات القدر وقع في اعظم من ذلك تعطيل الشريعه وفي نسبته تعالى الى الظلم والى تكليف عباده ما لا يطاق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ففروا من الهدى الى الضلاله ومن الرشد الى الغي ومن الاسلام الى الكفر ومن السنه الى البدعه ومن النور الى الظلمات وضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه وهذا الله الذين امنوا لمختلفوا فيه لمختلف فيه من الحق باذن فجعلوا امامه وقودتهم الكتاب والسنه وساروا معهما حيث ساروا ووقفوا حيث وقف يعني نسبت ما اثبت الكتاب والسنه والحاجات اللي الكتاب والسنه ما اخبرناش عنها نسكت عنها ونتوقف فاثبتوا لله ما اثبته لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الاسماء الحسنى والصفات العلى وامنوا بالقدر خيره وشرره وتلقوه بالرضا والتسليم هذا هو الواجه في القضاء والقدر أن نؤمن به ونلقاه بالقبول والتسليم وننقادوا للشريعة فقابلوا أوامرها ونوهيها بالانتثال والتعظيم فما أثبت الله نفسي أثبته وما نفاه عن نفسه نفوه فإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديثها قالوا أمن به كل من عند ربنا وإن أحسنوا قالوا الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لو لا نهدنا الله وان اساء قالوا ربنا نغفر لنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين واذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ان ان لله ملكه يفعل بنا ما شاء افعاله اثبات قدره وانا اليه راجعون المعنى المترس معاني العلو هو علو الذات له العلو والفوقيه على عباده بلا كيفيه وهذه التي افردها في بحث طويل جدا للرد على الجهميه والمعطله من الطبقات المختلفه ده بحث هياخد بتاع 90 صفحه ولا اكثر من ذلك هو ذكر زي هذا لحد صفحه 201 في الطبعه دي فيها 70 صفحه انا اذكرها ان شاء الله لان المساله دي مساله مسائل الايه يعني اللي نقول نقاط التي فيها تميز بين اهل السنه وبين اهل البدع الثر هو الفوقيه بس علو الله لا نص خلق الله الخير والشر خلق الخير واراده وامر به وخلق الشر واراده ولم امر به ما نعرف هذه القاعده لازم نقول امر به شرعا لم يامر بالشر شرعا لازم تبين ان الامر والاراده ايه فيهم فيهم قدروا فيهم ايه شرع لم يامر به شرعا يبقى كلام صح اراد الله خلق الشر ولم يامر به شرعا هل له غصه سيل لم يخرج منه شيء كما كرمه فضلات الطعام لانه لا يطعم حق طبعا لا شك في اولويه ذلك صفه البر اسم البر يعني صفه البر الهاليه فعليه ذاتيه نعم لفظه اذا شاء سبحانه فعل واذا شاء قدر الاثنين حق اذا شاء ان يقدر شيئا قدره ويفعله في الوقت الذي يشاء إن شاء موضة تعليق إن شاء وإذا شاء معناها في الوقت الذي يشاء إن شاء يمكن يشاء وكما شأش هل يلوز نقول الله الماكر بالكافرين أو الله هو الماكر بالكافرين نعم هذا معنى صحيح ولفظ صحيح هل قرب الله عز جل من خلقه قرب حقيقي بذاته ليه الألفاظ التي لم ترد إيه قرب بذاته نقول قريب سبحانه وتعالى بعيني وسمعي وقدرتي قريب بذاته هذه مهمه فلا يحتاج اليها نقول قريب قرب حقيقي قطعا لان هذا حق الله اخبر انه قريب هذا حق يبقى نقول قرب حقيقي ولكن بذاته لم ترد ليه نجيب الفاظ لم ترد لا لسنا نحتاج الى ذلك حديث مسلم اذا مر بنضفه اثنتين و اربع ليله بعث الله تعالى اليه ملكا فتصور حديث هو روان حذيفه بن اسيد كيف الجمع بينه وبين حديث وكل الله تعالى بالرحيم ملكا فيقول اي ربي نطفه يا ربي علاقه ايه المانع ان هو يكون ملك موكل ينقل النطفه فعند ال 240 يرسل ملكا اخر او يكون هو الملك يرسل اليه امر جديد محتمل والملك ليس يعني ثابت لا يفارق الرحم لم يقل الحديث ذلك وذكر الله به بالرحم ملكا إيه الملك إنه هو الملك يذهب ويجيء ويبعثه عز وجل عنده 42 أو يبعث ملكا آخر الله أعلم هل هناك تقدير عند الخلق كتابتان كتابة عنده 42 و 28 ده الصحيح هل في قولي عز وجل ونفقه في صور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله مش كلا؟ هل هذا الاستثناء من الصاع موقوف فيه بين اهل العلم ام هناك نصوص لبعض المخلوقات طبعا بلا شك ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في ذلك فقال فلا ادري اكانه ممن استثنى الله ام روزيا وساقه الطور فالاقوال اهل العلم في ذلك في حمله العرش في الملائكه في الخضر العيد في الشهداء الى حياه عند ربهم في اثار بعضها موقوف وبعضها ضعيف مرفوع في بعضها توقف النبي عليه الصلاة والسلام ونحن أولى بالتوقف يا رب ارزق عبادك المسلمين يا رب وهش في مرضى المسلمين وارزق يعني من ارزقهم الخير بفضلك عز وجل هل كل ما هو نقص في الخلق عن العباد نوزه الله به تعالى نعم كل ما هو نقص ومرجئه إلى النقص يعني ايه يعني في صفات في البشر اصلا هي نقص في حقهم ووجودها يعتبر صفه كمال بالنسبه لهم ولكن الصفه نفسها اصلا وجودها للي وجود نقص يعني على سبيل المثال كمال الشهوه الجنسيه مثلا في الحقيقه الشهوه الجنسيه دي ما ردها لايه لنقص مش كده يعني على سبيل المثال قلنا حسن هضم الطعام واحد بطنه تعبانه وواحد بطنه ايه سليم كده هو ده اللي تعبان ده عيب ونقص بالنسبه ايه لسليم لكن صفه التعم نفسها كلها صفه ايه نقص ده نتيجه ان هو مش هيقدر يعيش الا لما ياكل وربنا جاعله الشهوه في الاكل عشان ياكل رغم عنه مش كده عشان ملقاش امر اختياري زي النفس كده التنفس ده وجود جوه في الانسان هو اللي خلاه محتاج ناخد نفس والا ما يعيش من غير ايه نفس وربنا خلاه يتخنق لو ما ايه لو ما خدش نفسه عندنا في الاطفال الصغيرين لو في طفل مش مدرك الموضوع ده يموت ليه لان هو ما ما بياخدش ما بيسحبش النفس مش عايز يتنفس فمش مدر يموت ولا يذ بالله لكن لازم الانسان يشعر بالخنقه يقوم يشعر بالخنقه وياخد ايه قعديتوا في الصف في الحقيقه رجي... يا ده كان العيل بيصرخ جامد صفوت كمال بالنسبه اللي ما بيتبخش ده اللي بياخد نفس صفوت كمال بالنسبة. لكن كل النفس ده صفته ايه نقص صفه التماثل والتكاثر دي العقيم مثلا عندنا احنا ايه نقص مش كده بالنسبه الى الذي يتكاثر ده لكن صفه التكاثر نفسها صفه ايه نقص لان ما ردها الى ان الانسان بيموت فعايز حد ايه يخلفه التكاثر ده علشان هو هينتهي في وقت معين ف فلكن كل نقص ينزه عنه المخلوق فالله اولى بالتنزيه عنه وكل كمال ثبت في حق المخلوق فالله اولى بهذا الكمال لطالما مرجعه الصفه الى ايه الى الكمال هذا كلام شغل ائمه التابعين عنها والله هل المشيئه الكونيه بكفر الكافر ان الله علم ان هذا لا يقبل الى الكفر فقدر عليه الكفر واختار الله له الكفر الله سبحانه وتعالى عالم واراد عالم واراد ما تخليش اراده العبد سابقه على اراده الرب ما تخليش ان ربنا لا يشاء الا ان تشاؤوا ان ربنا قال وما تشاؤون الا ان شاء الله اللي عايز يقول السؤال ده بيقول كده ان ربنا شاء للكفر لانه هو شاء الكفر عايز يقول وما تشاء وما شاء الله الا ان تشاء انتم خلي بالكم يا رب الله عالم واراد هو يعلم ان هذا يناسب هنالك بدل ما تقول ان هو اختار ذلك ده يناسبه هنالك فجعل في قلبه ذلك تمام كده